يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَكَ أَنَّمَا يُسَاقُونَ إلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَظُنُونَ وَإِذْ يَعْرُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الْطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دادر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف مجرمون مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امنه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 فثبتوا الذين آمنون سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم الله ورسوله ومن شاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذَلِكُمْ فذوقوه وأمن الكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ومن يول يوم ابن دبر الا متحدفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله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 سلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله الكافرين إن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 وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْ وَأَتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاعِيِينَ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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خائفين شديد اللقاب واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تطوفون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم ف فآ أداكم بنصه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسوله واتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون.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 قَيْرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَللَّهِ مَا إِنْ كَانَ غَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَن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 الذين كفروا يفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيوفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون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 فَإِذْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْنَّصِيرُ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غنمتم مِن سَيِّئٍ فَأَنْ فَمُسْهُنٌ وَرَسُولٌ لِوَالِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وبن السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاللَّهِ وما أن وَاللَّهُ عَلَىٰ عَدَدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالْوَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 إذ يريكهم الله في منابك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي سديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما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 خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سواء إن الله لا يحب الخائنين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 لا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون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 فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّمَا فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَأِيْعِ أَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروه وإن استووا صرور في الدين فعليكم نصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميFAQر والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض